بَجَعَلَ اللهَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَْنِ فِي جَووفِه وَمَا جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللَّهِ تَ الظَّهأَونَ مِنهُ نَّأُ مَهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدِرَ أَكُمُ ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل